قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لسابر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمون قالوا أرجو وأخوه وأرسلوا المداري الحاشرين يأتوك بكل سابر عليم وجاء السحر فرعون قالوا إن لنا لأجرم إن كنا نحن الواببين قال نعم وإن كنا إلى المقربين قالوا يا نوسى إما أن نغي وإما أن نكون قال ألكم فلما ألقوا سحروا أعلم الناس واسترقوهم وجاءوا في سحر نظيم وأرحينا إلى منسانا في صدر إذا يتلتقوا ها يتفقون وقال الحق وقال ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك ونقلبوا صلي وأرحي السحر المساجدين قالوا آمنا جرد العالمين رب موسى وهاهم قال فرعون آمنكم به قبل أن آذن لكم إلا هذا لا في <تصفيق> المدينة ليدخل جملا الله خصو بطالنا لا وقت عنا من خلاف ثم لا وصل بننا من أيه قالوا إن لا من طيب ومتان منا إلا آمنا في آيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرعنا شرور وقال الملأ من قوم فرعون أتذلوا موسى ويذرك وآله بك ونسنقفل ورداءهم ونستحيي نساءهم وإلا فوقهم طاهرون قال موسى لقوم استعينوا بالله واصلوا إلى الأرض لله يوردها من يشاء من عباده والعاقبة من التقين قالوا مهدينا لينقوا لأن تأتينا ومن بعد ما جدنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظركم قالوا لنا هذه وإن أصلهم صيات ولنربك بما عهد عيدك لإن اتشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك من إسرائيل أما اتشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم يانكفون فانتقونا منهم فأورقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها وافلين. وعرثنا الطعام الذين كانوا مفتضعون مشارق الأرض ومغاربها التي بارثنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر ونفرنا ما كان يصنع فرعون وطومه وما كان يعرشون خذها بقوة وأمركم أن يأخذوا بأحسنها شوركم دار فاسدين سأصرخ على الذين تكبرون في الأرض غير الحق وإن أكون لا إله إلا يؤمن بها وإن رسلنا خشدا يتخذون سبيلا وإن رسلنا الغي يتخذون سبيلا ذلك لأنهم تكبرون وأن ربنا ويغفر لنا لنكونا من القاسرين وأن ما وجع من رسالنا قومي غبان أسفا ولمكس ما خلفتموني من أعجلتم وضعوا من ربهم وذلتهم في الحياة الدنيا كذلك نزل مختلف والذين عموا الصياد في المداد من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها وفور ولما سكت عن موسى الغرب أخذ الأبواح وفي رحمة للذين هم لربهم يرغبوا لآمنوا به وعزرواه ورسرواه واتبعوا منور الذي هم ونزل معه لله كهم المفلحون قل يا أيها الناس وإني رسول الله إليكم جميعا الذي له منك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحبه ويميك فآمنوا بداه ورسوله النبي والأمه الذي يؤمن بالله وترماته واتبعه لعلكم وإن قال موسى أنكم يكون بالحق وبيعظلون وقطعنا لهم ذلك عشرة أصباقهم أماما وأوحينا إلى موسى إدس أصباقهم ونقرب لأعصاق الحجر فأما جسد من هدنة عشرة أعينا قد علم كل ناس من أشعبه كل من ما وإذ قيل لهم نصر هذه الطريقة وطول منها حين شدوا وطولوا حطة ودوروا بها سجدا نغفر لكم قطير آبكم سنزيد المبسنين فبدل الذين ظلموا الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من, من السماء ويعدون في السبط يتأتيهم حيثانهم يوم سبط جرعاً ويوم لا يسبقون لا تأتيهم ذلك نولوهم لما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لمتعبون قوماً لا هم لكم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرةً إلى ربهم ونعلهم وعلى الله إن الحق ودرسنا فيه والدار الأخيرة خير للذين يتقون أفلا يتعطون والذين يمسكون بالكذاب وقاموا صلاة إنا لا نهي أجر المسلحين وإذ ندقنا الجبل فوقهم كأنه ولت وغنوا أنه واقع بهم كنوا ما أتيناكم كن لكم وذنوا فهو ما فيه لعلكم تتقون خَلَا رَبْتُ All right, you wala voilà, pura voilà. أي حديث بعده يؤمن من يؤذر الله فلا هادي له في جغيانهم يعمرون يسألونك عن الساعات عيال مرساها قل لما علمها لا يجبهها لوقتها إلا أره تغلت في السماوات والأرض لا تذيب إلا أرده يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله الناس لا يعلمون لا امن و لا سنة أظنون أنهم بها أن لهم أيًّا يظنون بها العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين وإما ينزر أن الشيطان نزعوا فاستعب في الله إنه سبيع العديد إن الذين اتقوا إذا مسهم فائفا من الشيطان تذكروا فإذا هم مرسلون وإخوانهم يمدونهم في الريق ثم لا يقصرون وإذا لم تأدهم بآية و رحمت يؤمنون منهم و اذا قرآن في نفسك ضرر و من القول من قوم ولا من إن الذين عند ربك لا يستكبرون عبادته و وار اصنعوا ذا تربيكم وا